بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم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 لَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكِنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أَمَرَهُمْ لا يعصون الله مَا امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 أسار ربكم أي يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه.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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين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 وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا